سبحان الله والحمد لله والله أكبر يقولها ثلاثا وثلاثين مرة ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الموت وله الحمد وهو على كل شيء قدير